بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة الستات ح ي ن ب س ط و ا جدا جدا جدا ن ص ي ر النساء ا ل ن ه ا ر د ة يعني ا ل ق ص ة إ ن راجل رجع من شغله ق ص ة ر م ز ي ة أ و ق ص ة ح ق ي ق ي ة مش عارف ا ل ح ق ي ق ة راجل رجع من شغله فلقى ولاده ا ل ت ل ا ت ة واقفين قدام البيت بيلعبوا في الطين بـ بـ بلبس ملابس النوم الي ل بيناموا بيها وكل ما بدلوهاش يعني ولا غسل و ا ل ش و م ولا ح ا ج ة وكله د و م ه م طين الراجل الجاني من عمره ما شاف المنظر د ه فيه ايه ام داخل البيت لقى س ن د ي ق ا ل أ ك ل وشنط ا ل ز ب ا ل ة م ر م ي ة قدام باب ا ل ش ق ة دخل وهو ح ج ن ن راجع من شغله مش مصدق الي ل هو بيشوفه عمره ما شاف المنظر د ه دخل لقى كل البيت س ج ا د ة م ر م ي ة متكونه جنب ا ل ح ي ط ة ا ل ت ل ف ز ي و ن الصوت عالي ومفتوح لعب العيال م ر م ي ة في وسط ا ل أ ر ض ملابس م ر م ي ة في غ ر ف ة ا ل م ع ي ش ة المطبخ الحوض مليان اطباء وبقايا أ ك ل ايه د ه فيه ايه فتح لقى باب ا ل ت ل ا ج ة مفتوح طلع السلم بتاع قطه النوم ب س ر ع ة مش قادر يصدق ل أ أ ك و ا م لبس مرميه على ا ل أ ر ض دخل قدام باب الحمام ل أ ب ق ع ة م ي ة مرميه المناشف م ب ل و ل ة و مرميه الصابون على ا ل أ ر ض إ ي ه د ه د ه مش البيت أ ن ا دخلت بيت غلط لا بس الولاد قدام البيت أ م داخل جري عشان يدور على مراته في قطه النوم دخل فتح قطه النوم ل أ مراته قعد ا على السرير ل ا ب س حلو وبتقرا الجرنان <تصفيق> وبمنتهى الهدوء الي ل في الدنيا ا ل ج ن ن انا ب ت ل ه ا ب ت س ا م ة دايما كانت بصله ت بيها كل يوم لما بيرجع من الشغل ا ن بصلها بمنتهى الغضب والعجب وقالها ل حصل إ ي ه النهارده فبصتله كدا وابتسمتله وقامت ق ي ل ا ل ه كل يوم كنت بترجع من الشغل ا س أ ل ن ي وانت مستغرب إ ي ه الشيء المهم الي ل كنت بتعمليه طول اليوم كنت بتعمليه إ ي ه كنت بتعمليه إ ي ه النهارده مش كدا مش كنت بتعمل كدا ل قال لها آه قالت له آه ايوه انا بقى ا ل ن ه ا ر د ة معملتش ا الي ل كنت بعمله كل يوم وانت كنت مش ع ج ب ك وحس ان انا معملتش ا ح ا ج ة انا معملتش ا ح ا ج ة ا ل ن ه ا ر د ة عشان اوريك انا كنت بعمل ايه كل يوم وصلت ا ل ق ص ة عايز اقول ا ل ر ح م ة ب س عايز اقول يا ب ي د ا ل ة ما بيعجبكش ح ا ج ة وبتخش البيت تلاقيه متوضب على سنجت ع ش ر ة وانت مش مدرك ان فيه و ا ح د ة ست تعبت عشان البيت يبقى ك د ه وبعدين تلومها طب ا ن ت ليه ما اهتمتيش بكذا طب انتي ليه معملتيش كذا طب ليه ما خدتيش بالك من كذا و أ ن ت مش مدرك ه ي تعبت قد ايه الرحمه بالستات مراتك ب ت ب ز ل كتير واختك ب ت ب ز ل كتير أ م ك امك يا اخي ت ب ز ل كتير هوا ل ب ي ت دا متنظف ازاي هوا ل ب ي ت دا متوضب ازاي هوا ل ج م ا ل ي ا ت الي ل في البيت دي بقت ازاي هوا ل ر ا ح ة ا ل ن ف س ي ة الي ل في البيت د ي مين الي ل عملها و ت ع م ل ت إ ز ا ي وبوقت قد ي ه وبجهد قد ايه وبفلوس قد ي ه وبتعب قد ايه الرحمة、بالستات. بس ا ل ت انا ت بس خايف ا ل ح ي ا ة من ا ل ق ص ة بتاعه النهارده دي ق و ي والله العظيم ياحسن كل الستات تروح ب ك ر ة تسيبي البيت زي ما ه و و ك م ي ة الطلاق <تصفيق> ويقولك منك لله دي مش بسمه امل دي ايه دا انت ب و ص الدنيا اوعوا ياستات تقلدوا ا ل ق ص ة دي انا خلاص قلت للرجاله وعملت الي ل عليا عشان يبقى فيه ب س م ة أ م ل ارحموا الستات وقدروا التعب الي ل بيتعبوا شكرا والسلام عليكم